وعاوى خطبة الشيخ يوسف القرضى وإن كانوا من قبل في ضلال مبين اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم ذي الخلق العظيم وارض اللهم عن آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون دخلت ثورة مصر الثورة التي أصبحت معلما من معالم التاريخ المعاصر دخلت يومها الثامن عشر وترقب الناس نتائجها في كل مكان العرب والمسلمون والأحرار في العالم فمصر لها مكانتها مصر بلد الحبارة وبلد الإيمان حتى منذ عهد الفرعونية الوثنية كانت بلد الإيمان بالإيمان بنوا الأهرام الأهرام بنوها لملوكهم الذين كانوا يعتقدون في ألوهيتهم وبنوا لهم الأهرام ليخلدوا بعد موتهم كان الإيمان أساسا في هذا البلد منذ العصر الفرعوني وثم دخلت مصر في الديانة المسيحية تبنت الديانة المسيحية فكانت دخذتها بالقوة ودافعت عن المسيحية واستضمت بالرومان مع أنهم كانوا مسيحيين مثلهم ولكنهم كانوا يخالفونهم في المذهب هذا مذهبهم مذهب الليعاقبه الشعب المصري والرومان مذهب الملكانيه وقامت اضطهادات وكانت عصور سموها عصور الشهداء قدموا فيها الاف الشهداء ثم دخلت مصر في الإسلام فاحتضنت الاسلام ودافعت عنه وكان لها نصيبها في حروب الفرنجة التي سماها الغربيون الحروب الصليبية فدافعت أمام الحروب أمام الفرنجة وأمام الغربيين الأوروبيين الصليبيين وأثرت ملكهم لويس التاسع في دار ابن لقمان بالمنصورة وكان لها دورها في حروب التتار الذين أسقطوا بغداد وأسالوا الدماء أنهاراً كانت تسقط من الميازيب المواسير من سطوح المنازل وأصبح نهر دجلة نهراً أسود مما ألقي فيه من آلاف وملايين الكتب سنة 656 هجرية وفي سنة 658 هجرية بعد سنتين أو أقل انتصر الإسلام وأخذ بفأره من التتار في معركة من معارك التاريخ الحاسمة تسمى معركة عين جالو قرية في فلسطين قاد الجيش المصري فيها المظفر سيف الدين قتز وانتصر في هذه المعركة على التطار انتصارا لم تكن لهم فيها بعدها قائمة من الناحية العسكرية كانت مصر هكذا دافعت عن الإسلام عسكريا ثم دافعت عنه فكريا وثقافيا وعلميا فكانت القبلة الثقافية للمسلمين وكان أزهرها الذي أنشئ في أول الأمر ليكون ناشرا للمذهب الإسماعيلي من مذاهب الأشيعة فأصبح بعد أن دخل صلاح الدين الأيوبي إلى مصر أصبح قبلة للعالم السني أصبح هو المأوى والمرجع الأخير لأهل السنة في العالم لذلك اهتموا الناس عامة العرب والمسلمون والعالم بما يجري في مصر هؤلاء الشباب الذين قاموا بهذه الثورة ثورة الخامس والعشرين من يناير كانوا مثلا يحتدى لم يحملوا سلاحا لم يميلوا إلى العنف إنما يريدون أن يحققوا ما طالبهم بالكلمة والتظاهر السلمي والهتاف لا شيء أكثر من ذلك الذين استخدم العنف ضدهم هم حسن مبارك ورجاله وحكومته قاوموا السلم بالحرض قاوموا القلم بالسيف قاوموا اللسان بالسنان وقتلوا من قتلوا من هؤلاء الشباب قتلوهم بالرصاص الحي ودهوا الرصاص الحي إلى صدورهم أمروا جنودهم أن يضربوا هؤلاء الشباب يقتلوهم قتلاً بل أكثر من ذلك رأينا ورأيتم ورأى الناس السيارات التي تدهس الناس دهسا سيارة شرطة كبيرة عرف بعد أنها مسروقة من السفارة الأمريكية دهست عشرين شخصا رأيناها وهي تصول وتجول وتذهب وتعود وتدوس على البشر كأنهم صراصير لا أقول كأنهم دجاد أو كلاب أو هرر في مرة من المرات كنت راكبا مع سائقي فأحدث في السيارة حركة كادت تقلي بالسيارة ما هذا قال تفديت قطة قطة كاد يعمل حدث بالسيار لأن هذه روح هؤلاء يقتلون البشر ولا كأنهم قطط هذه كلها في سجلات حسن مبارك وما له من الحسن شيء ولا من البركة شيء ولا من الحمد شيء اسمه ضده مبارك يتحمل مسؤوليك هؤلاء القتلى الذين عدوا آخر تعداد لهم منذ عدة أيام ثلاثمائة شهيد من الشهداء غير الآلاف من الجرحى الذين أصيب بعضهم بعاهات مستديمة ومعوقات في أبدانهم هو الذي أرسل البلطجية المجرمين وأرسل معهم البغال والخيول والجمال ومعهم أيضا الأسلحة البيضاء المطاوي والسكاكين وأرسل القناصة يقتلون الناس من فوق سطوح العمارات وسطوح الفنادر يصطدونهم اصطيادا قتلوا عشرة في يومين حسن مبارك مسؤول عن هذه الدماء من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا هؤلاء لم يقتلوا نفسا ولم يفسدوا في الأرض بل خرجوا يطلبون حقوقهم يطلبون عزتهم وكرامتهم وكرامة قومهم لماذا يقتلون مبارك مسؤول عن هذا وهو مسؤول ايضا عما حدث لمصر عن سرقة اموال مصر ونهر ثروات مصر واراضي مصر ليكون له ولانصاره ولاصهاره ولأولاده ولأتباعه ثروات في الخارج قدرت ثروات حسن بارك ما بين مليار مليارا وسبعين مليارا من أين جمعها وهو رجل فقير من أسرة فقيرة بل الخبراء والمتتبعون أن ما أخرج من الثروات والأموال إلى خارج مصر يقدر بثلاثة مليارات ثلاثة تريليونات تريليون تريليون مليون مليون ثلاثة تريليونات ثروة هائلة ولذلك يقوم بعض القانونيين والمحامين الدوليين من رجال مصر الكبار برفع دعوة ودعاوة وتتبع هذه الثروات في سويسرا ولندن وباريس وأمريكا ليستردوا ثروات مصر إليها هذه الثورة العظيمة التي علمت الناس كيف تكون الثورات لقد استفادوا من ثورة تونس ولا شك أن لها الفضل ولكنها تفوقت عليها وسبقتها بما أقامت من مثل أصبحت مدرسة بل جامعة يتعلم الناس فيها كيف يعيشون إخوة كيف يعيشون متحابين كيف يعيشون متساوين لا فرق بين غني وفقير لا فرق بين شريف ووضيع لا فرق بين متعلم وأمي لا فرق بين قروي ومدني لا فرق بين رجل وامرأة الكل صهروا في بوتقة واحدة يخدم بعضهم بعضا ويساعد بعضهم بعضا ابناء الأسر الغنية والمطرفة جاءوا وناموا على الأرض ويخدمون إخوانهم الفتيات الشبات الجامعيات يحملن أفياس الزبالة ليذهبن إلى الناس بعد الأكل حتى تظل الأرض التي يعيشون عليها نظيفة ويظل الرجل أو المرأة حينما يأكل يحمل الزبالة أو الكمامة في يده لا يرميها ينتظر حتى يأتي من, يح من يحمل الزبالة مجتمع هائل مؤتمع رائع يحرس بعضه بعضا ويؤثر بعضه بعضا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كأنهم مجتمع الأنصار الذي قيل فيهم يكثرون عند الفزع ويقبلون عند الطمع هذه ثورة مصر ثورة معلمة ولكن المطموسين لم يفقهوها لم يعرفوا قدرها حاولوا أن يقتلوها ثم في آخر الأمر حاولوا أن يضللوها كان كلامهم في أول الأمر لعنا لهذه الثورة ولمن يؤيدها ثم أصبح كلامهم يخف شيئا فشيئا حتى أصبح شبه استجداء يبكون ليستعطف هؤلاء الناس دموع التماسيح وأخيرا بالأمس حبس الناس أنفاسهم في أنحاء العالم منتظرين ماذا يقول حسني مبارك بعد أن صدر بيان الجيش الأول رقم واحد انتظر الناس في أنحاء العالم أنه حسن مبارك سيستجيب لهذه الملايين ويتنازل ويسمع لنداء الناس ارحل مش عايزينك بتفهم ولا ما تفهم ارحل ارحل يعني يعني سيب البلد اترك البلد لم يفهم لا بالعمية ولا بالفصحة ابن علي قال لهم فهمت عنكم ولا لم يفهم عن, عن الناس هذه الملايين لم أرى ثورة بمثل هذا هذه الجموع وهذه القوة وهذا الاتساع ثورة أمريكا الذي استقلت على أساس أمريكا كان أساسها مئتين ألف كانت حوالي من مئتين مليون يعني كل واحد بيمثل ألف لو أخذنا الثورة اللي قامت الثلاثاء قبل الماضي قدرت بثمانية مليون ومصر حوالي ثمانين مليون أكثر من ثمانين مليون يعني كل واحد بيمثل عشرة الآن أكثر اليوم يقدرون بخمسة عشر مليونا أو عشرين مليونا في أنحاء مصر مصر كلها تطالب برحيل هذا الرجل ولكن بعد أن انتظرنا طويلا كما يقول العرب تمخض الجبل فولد فأرا أو كما قال سكت دهرا ونطق كفرا أو كما قال أطال الغيبة وأتى بالخيبة جاء بغير ما يتوقعه الناس جميعا ماذا يريد هذا الرجل إنه أشبه بفرعون فرعون مش بفرعون في, في أمور كثيرة إن فرعون مغرور يقول للناس ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد هذا بيمتن على الناس لم يكفيه ما فعل بمصر مصر فيها أربعين في تحت خط الفق مصر أصبحت مديونة بثمانمائة وثمانين مليارا حينما أخذها مباركا عليها اتناشر مليار فأصبحت ديونها ثممية مصر لم يظهر في جامعاتها وهي من أقدم الجامعات جامعة واحدة في الخمسمائة جامعة المتقدمة في العالم مصر أصبح الناس يجوعون فيها وهي بلد الخيرات والبركات مصر يمتن مبارك عليها بأنه هو الذي حاربه وهذه أكذوبة لم يعرف عن مبارك أن له بطولة في حرب أكتوبر والتاريخ لم يحقق هذا الأمر سيحققه بعد أن يزول إن شاء الله كل ما له من بطولة أنه ضرب جزيرة أبا في السودان وقتل فيها عددا من الإسلاميين ومن جماعة المهدي أذكر من الذين قتلهم أخا داعية كبيرا صديقا لي الدكتور محمد صالع عمر الرجل الطاهر الأبي من قتلهم حسن مبارح حينما دك جزيرة أبا هذا هو لعله هو الذي يعني جعل له تاريخا عندما نختاروه هذا الرجل أشبه بفرعون فرعون أراه الله من الآيات الكثير قال وما نريهم من من آية إلا هي أكبر من أختها ولكنه وأخذناهم بالعذاب لعلهم يجأرون تنين الله بعض الناس بالعذاب لعله يجأر يقول يا رب ولكن لم يتطعذ ولم يجأر ولم يرجع إلى الله ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى فيش فايدة ولذلك ربنا ذكر عن فرعون متى اعترف حينما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل حتى لا لا لا لا يقول آمنت أنه لا إله إلا الله إلا الذي آمنت به بني إسرائيل فكير له آه الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين هكذا هذا الرجل لن يؤمن إلا ساعة الغرق ولن ينفعه إيمانه في هذا الوقت هذا الفرعون الجديد كان الشعب المصري الكريم السمح مستعدا أن يصفها عنه وأن يتداوز عن هذه المصائب كلها وهي كثيرة مصائب اقتصادية ومصائب سياسية ومصائب دستورية ومصائب اقتصادية ومصائب من كل ناحية من النواحي كان الشعب المصر خليه يولي إذا ذهب الحمار بأم عمر فلا رجعت ولا رجع الحمارة ولكنه أبى أبى واستمسك بكرسيه معبوده هذا الكرسي وأنا قلت في أول حديث لي وجهته إليه في الجزيرة قلت إن مأساة هذا النظام كأمثال أمثاله من الأنظمة المستبدة الجائرة أنه أعمى لا يبصر وأنه أصم لا يسمع وأنه غبي لا يفهم وأنه جامد لا يحس فتمر الأحداث عليه ولا يستفيد منها ولا ينتفع بها ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ومن هنا كده لابد مما لا منه أذا بد منه هذا هو موقف هذا الفرعون الذي فقد كل مقومات البقاء لم يعد له وجود وكيف يبقى الرجل راكبا على رؤوس الناس على أنفاسهم رغم عنهم رغم أنوفهم أنا رغب أعنفكم أريحنا يا أخي واذهب هذه كلمتي عن فرعون وكلمتي الثانية عن شباب ميدان التحريف وأنا أقترح أن يغير اسمه ويسمى ميدان ثورة خمسة وعشرين يناير هذه ثورة يعني جديدة بعد ثورة ثلاثة يوليو ثورة خمسة يناير ثورة الشعب كلمتي إلى هذا الشباب كلمة تحية وكلمة تكريم وكلمة تثبيت كلمتي إلى هذا الشباب المؤمن الصادق الباذل المضحي كلماتي إلى هذا الشباب أن يثوتوا في مواقفهم هم منتصرون أنا أقسم أنهم منتصرون لأن سنة الله تأبى غير ذلك لا يمكن لهذا الشباب المضحي الصابر المصابر المرابط أن تذهب جهده سدى قل رب أدخلني مدخل صد وأخرجني مخرد صد واجعلني من لدنك سلطان النصير وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا سنة الله أن للباطل ساعة جولة الباطل ساعة ودولة الحق إلى قيام الساعة بل نقذف بالحق على الباطل فيجمغه فإذا هو زاهر فأما الزبد فيذهب نفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فهذه ثورة تنفع الناس ليست زبدا رغوة تظهر في لحظة ثم تذهب لا هذا حق راسق المظلوم لابد أن ينتصر والظالم مهما طغى وبغى واذتر بإمهال الله له لابد أن يأخذه الله أخذا أليما شديدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت وكذلك أخذ ربك ثم تلا قول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد هؤلاء الظلم لا بد أن يزولوا هؤلاء الطغاة لا بد أن يذهبوا لا يريدهم أحد فقدوا معية الله ونصرة الله وفقدوا نصرة الشعب وفقدوا نصرة الجيش وفقدوا نصرة السماء والأرض كما قال الله تعالى كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين لا يبك عليهم أحد حتى أصدق أصدقاؤهم بعد ذلك سيتبرؤون منهم ويلعنونهم كما أصبح الشعب جميعا يلعنهم شباب ميدان الشهداء او ميدان ثورة الخامس والعشرين من يناير وصيهم ان يثبتوا على مواقفهم وان يثبتوا على ان ثورتهم ثورة سلمية لا يرجعون الى العنف يكفي ان يقفوا ويقولوا لا كما قال سيدنا عمر يعجبني من الرجل المسلم إذا سيم الخسر أريد على الذل أن يقول بملء فيه لا لا ليظل هؤلاء الشباب على قول لا لن نرجع إلى بيوتنا إلا إذا حققنا هدفنا وسيحققون هدفهم لأن الله معهم وملائكته معهم وكل العرب والمسلمين معهم وكل أحرار العالم معهم فلن يخذلهم الله أبدا سنة الله أن بعد العسر يسرا وبعد الليل فجر لا يمكن أن يستمر الظلم وإلى أين ربوبية الله للعالم ومن هنا قال الله تعالى فقطع دابر القوم الذين ظلموا فلما فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين ما أجملها هذا التعتيب قطع دابر القوم نعمة, نعمة على الناس جميعا قطع دابر الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قطع دابر هؤلاء نعمة عظيمة ولذلك يقول الحسن البصري من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه ما تقولوا ربنا يطول عملك يعني يطول عمر الفساب ويطول عمر المعصية ويطول عمر البغي على عباد الله يا شباب مصر أنتم المنصورون كما قال تعالى وإنهم لهم المنصورون وأن جندنا وإن جندنا لهم الغالبون أنتم جند الله لأنكم تدافعون عن الحق ضد الباطل وتدافعون عن العدل ضد الظلم وتدافعون عن الصلاح ضد الفساد وتدافعون عن الخير ضد الشر ومن كان ذلك لا بد أن ينصره الله عز وجل ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر اصبروا وصابروا ورابطوا وستجدون ثمرة جهادكم عن قريب ستقر أعين المؤمنين وستبكي أعين الظالمين ومن آزر الظالمين ومن أيد الظالمين للأسف وجدنا ممن يعتبرون من علماء الدين من يؤيد الظالمين ومن يطبط المؤمنين ومن يتهم هؤلاء الشباب بأنهم دعاة فتنة أي فتنة؟ الفتنة هي الذي يفعلونه هم الذين يثيرون الفتن ويقفون ضد المجاهدين نحن أمرنا أن نقوم الظلم الإسلام يدعونا إلى أن نظلم ولا نعين ظالما ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم يعني لا خير فيه ولدهم عدهم سواء أن تقول للظالم يا ظالم فكيف إذا كان في الأمة من يقول للظالم أيها المنقذ أيها المحرر أيها البطل ماذا يكون موقف هؤلاء الرسول على السلام يقول أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله وذكر الحكام الظالمين وقال فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردك أدنى الغردت إنه تكرهه بقلبك تجاهده بقلبك ما معنى تجاهده بقلبك؟ يعني تغلي من داخلك انتظارا لساعة ينفجر فيها هذا الغليان إلى عمل إيجابي ماذا يقول هؤلاء في هذه الأحاديث ماذا يقول المثبتون اقفل أمام شعب كامل الشعب المصري بقضه وقضيده أنا أرى إن الشعب المصري هذه الملايين موثلة لكل الشعب المصري بكل أطيافه إلا هذه الفئات الذين حجبهم الله عن البصر والبصيرة لم يبصروا الحق وهو أمام أعينهم لأنهم عطلوا أجهزة المعرفة والإحساس عندهم هذه كلمتي إلى الشباب وكلمتي الأخيرة إلى الجيش المصري الذي يعتز به المصريون جميعا ويعتبر رهنهم درعا للوطن وسندا لهم وفقرا لهم وقد خاض أربع حروب من أجل مصر ومن أجل فلسطين منذ سنة تمانية دخل في فلسطين للدفاع عن أهل فلسطين الجيوش العربية دخلت في ذلك الوقت كان عمر الجامعة العربية ثلث سنوات والآن تترك فلسطين لأهلها في حين أن الجامعة العربية أصبحت 22 دولة وأصبحت إسرائيل تملك أكبر ترسانة عسكرية في الشرق الأوسط دخل العرب ومنهم الجيش المصري وبعض ضباطه قد أسر وبعضهم قد استشهد وبعضهم قبل بلاءا حسنا ثم وبعد ذلك سنه 56 و 67 وسنه 73 التي اسميها انا حرب 93 افضل أن نسميها حرب العاشر من رمضان لا حرب السادس من اكتوبر هذا ما صنعه الجيش المصري الجيش المصري للشعب عليه دين لا بد ان يوفيه يا رجال الجيش المصري يا رجال القوات المسلحة يا أعضاء المجلس الأعلى يا قائد القوات المسلحة العام يا رئيس الأركان أطالبكم بأن تؤدوا الدين الذي عليكم للشعب لقد قمتم سنة 1952 بثورتكم فوقف الشعب جميعا وراءكم ورحب بكم وأيدكم وساندكم حتى مرت الثورة بسلام الآن الشعب يريد أن يسترد حقه عليكم ودينه منكم لقد قام شعبكم العظيم قام بهذه الثورة المجيدة حقه الثورة الهائلة الثورة التي لا نظير لها تمثل كل شعبكم وتقول لهذا الرجل ارحل لا نريده اتتخلون عن شعبكم من اجل رجل اتبعون مصر من اجل رجل اهمك كان من واجبه ان يقول اذهب واريح الناس وارحموا ها ها هذا الشعب واحقن دماءه ولكنه لا يبالي بما يزهق من أرواح وما يسفك من دماء وما يضيع من أموال وما تخسره مصر من مليارات في سبيل بقائه وبقائه ستة أشمع ألم تكتفي بثلاثين سنة لو حتى مهما تخسر في هذه ستة أشمع اتركها من قبل الشعب ارحم الشعب إذا كنت أبا كما تظن كيف يضحي الأب لأبنائه كيف يعرضهم للخطر أنا أنادي رجال القوات المسلحة كما وقف الشعب وراءكم ومعكم بكل رجاله ونسائه وشبابه وشيوخه كل شعب المصر وقف معكم أنتم عليكم أن تقفوا مع الشعب المصري الآن لقد أصدرتم البيان رقم واحد وأنا وكل الناس ننتظر البيان رقم ولا بد أن يجتمل البيان رقم اثنين على إخراج مبارك من مصر ويصبح الأمر بيد الجيش استطيع أن يولي رئيس المحكمة الدستورية يوليه رئاسة موقتة او عند اللزوم والضرورة ينشئ مجلسا رئاسيا من احد اركان الجيش او ضباط الكبار في الجيش واحد القضاء واحد المدنيين الشخصيات المدنية انا افضل ان تولوا رئيس المحكمة الدستورية ليأخذ في اعمال مطلوبة أشياء لابد منها منها إرغاء الطوارئ حل حزب حل مدلس الشورى والشعب لإفراد عن كل المعتقلين وأنا أطلب منكم من الآن لماذا تبقون آلاف المعتقلين إلى اليوم من شاركوا في هذه الثورة أنا لازال عندي أمل كبير في الجيش المصري وأرى أن رجال الجيش, الجيش المصري لن يكونوا أقل وطنية ولا أقل وعيا ولا أقل بصيرة من الجيش التونسي الجيش التونسي وقائد الجيش التونسي هو الذي كان له الفضل يجب أن نعترف بذلك لو لم يتدخل الجيش ويرحل ابن علي ويقول له اذهب وينضم إلى الشعب الثائر ما نجحت ثورة تونس فالآن موقف الجيش المصري كل العالم تشرئب عنقه وترنعينه إلى جيش مصر هل هو جيش مصر أم جيش مبارك لا, لا أظن أن أحدا في هذا الجيش يعتز بأن ينتسب لمبارك الذي طغى في البلاد وأكثر فيه الفساد فهو جدير أن يصب عليه ربنا صوت عذاب لأن ربنا دائما بالمرصاد لا يغفل عن شيء ولا يغيب عنه شيء يا جيش مصر أنت مطالب يوم أن تنصر الشعب أن تنصر الوطن أن تنصر الحق أن تزهق الباطل أن تريح هذا الشعب من النعناء الذي لقاه خلال هذه الأيام التي هي أيام مباركة وسيسجلها التاريخ ويسجل التاريخ إما لك وإما عليك يا جيش مصر وأنا أظن أنه لن يسجل عليه وأحسبه أنه لن يخيب ظني لن يخيب ظني في جيش مصر أطالب هذا الجيش أن يضع الأمور في نصابها وأن يطوى هذا الفصل من تاريخ مصر هذا الفصل الأسود الذي أذاق البلاد الصاب والعلقم هذه كلمتي إلى جيس مصر العزيز علينا والحبيب إلينا أرجو أن يخيب فألنا وأن يضيع حسن ظننا في ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تدعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم انصر إخواننا وهيئ لهم من أمرهم رشدا ونجيهم من كل كيد اللهم آمين يدعو الله تعالى يستجب لك الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إليه المصير واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يسبح له ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واشهد أن سيدنا وإمامنا وأسواتنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون ورضي الله عن من دعا بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة أريد أن أقول كلمة عن ثورة تونس هذه الثورة التي أشعلت الشرارة الأولى والتي بدأت مسيرة الثورات لا شك أن الفضل للمبتدي وإن أحسن المبتدي ثورة تونس محمد أبو عزيز أبو عزيزة وسيد أبو زيد المدينة الأولى التي حملت لواء الثورة لابد أن نخصهم بالتحية والتقدير والتكريم والشكر ولابد ان نكون دائما متابعين معهم ما يدري في تونس حتى لا تسرق الثورة هناك اناس اسميهم لصوص الثورات هناك لصوص الثروات البيان رقم اثنان من المجلس الاعلى لقوات المسلحة نظرا لتطورات المتلاحقة للاحداث الجارية والتي يتحدد فيها مصير البلاد وفي اطار المتابعة المستمرة للاحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويد للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وايمانا من مسئوليتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته قرر المجلس ضمان تنفيذ الاجراءات الاهتية انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية والفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من اجراءات اجراء التعديلات التشريعية اللازمة اجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية ثانيا تلتزم القوات المسلحة المصرية برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعي لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات في التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى تمام الانتقال السلمي للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطي الحر الذي يتطلع إليه ابناء الشعب ثالثا تؤكد القوات المسلحة المصرية على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالإصلاح وتحذل من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنين كما تؤكد على ضرورة انتظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم حمى الله الوطن والمواطنين مرة اخيرة مشاهدين الكرام نعيد عليكم ما وصل الينا الان من المجلس الاعلى للقوات المسلحة وهو بيان ونصه كالتالي البيان رقم اثنان من المجلس الاعلى للقوات المسلحة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 ضمان تنفيذ الاجراءات الاتية الف انهاء حالة الطوارئ فور انتهاء الظروف الحالية ب الفصل في الطعون الانتخابية وما يلي بشأنها من اجراءات جيم اجراء التعديلات التشريعية اللازمة دال اجراء انتخابات رئاسية حرة ونازيهة في ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية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 كان هذا مشاهدين الكرام أهم الأنباء تضمن نص البيان رقم اثنان من المجلس الأعلى للقوات المسلحة حمى الله الوطن والمواطنين الحريات يا أم الثورات كما تريدين الحرية لنفسك اترك الحرية لبلاد الله ولعباد الله نحن مخلوقون وأحرار مثلك وقبلك قبل قبلك بقرون قال خليفتنا الثاني متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا اتركوا لنا شؤوننا كفوا أيديكم عن التدخل في أمرنا نحن في عالم جديد نحن في عالم غير العالم الذي كنتم فيه مستعمرين سادة بلادنا حرة وأمتنا حرة وليس لاحد علينا من سلطان لا نركع إلا لله لا ينحني ظهرنا إلا لله لا نعفر رباهنا إلا لله ساجدين أو راكعين كثوا عنا هذه كلمة وديوها إلى فرنسا وإلى أمريكا وإلى أوروبا وإلى كل البلاد الذين يتخذون يعني بلادنا كأنها مطية لهم وأنصح حكام العرب في المشرق والمغرب أن يعرفوا سير الزمن ينظروا إلى الساعة الساعة بتدور الساعة مش وقفة الساعة مستمرة الزمن تغير فغيروا ما بأنفسكم انظروا الى شعوبكم نظرة اخرى لم يعد التألف في الارض هو القائم الشعوب تنبهت الشعوب ارادت الحياة فلن تموت مرة اخرى بدل ان تتآمروا بعضكم مع بعض ضد شعوبكم فهذا لن ينفع الشعوب استيقظت واذا استيقظت الشعوب فلن تنام بدأت الشرارة بدل أن تلتهمكم النار اتقوها, اتقوها بإقامة العدل وإقامة الشورى وإشراك الشعوب حتى تحكم نفسها بنفسها هذه نصيحتي إلى كل حكام العرب وكل حكام المسلمين أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يوم هذه الأمة خيرا من أمسها وغدها خيرا من يومها وأن يُحْسِن عاقبتها في الأمور كلها وأن يُجيرن من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصر ثورة مصر اللهم انصر ثورة الثائرين في مصر اللهم انصر شعب مصر اللهم احفظ مصر من كل سوء اللهم احفظها من كل فتنة اللهم احفظها من كل شر اللهم احفظ شبابها الأحرار الأطهار الأبرار الباذلين المضحين اللهم احفظ هذه الايد المتوضئة وهذه القلوب المتطهرة وهذه الضمائر المؤمنة اللهم لا تضع جهودهم سدى اللهم لا تضعها عبثة اللهم ايد هؤلاء الشباب بروح من عندك وامدهم بجند من جندك واحرصهم بعينك التي لا تنام واكلأهم في كنفك الذي لا يضام ولا يرام اللهم افتح لهم فتحا مبينة واهدهم صراطا مستقيمة وانصرهم نصرا عزيزا واتم عليهم نعمتك وانزل في قلوبهم سكينتك وانصر عليهم فضلك ورحمتك اللهم ايد جيش مصر والهمه الرشد والهمه الصواب بان يؤيد هذا الشباب وان يشد ازرق ويسند ظهره في مطالبته بالحق وفي مطاردته للباطل اللهم كن لنا ولا تكن علينا وأعنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى إلينا وانصرنا على من بغى علينا واربنا اغفر لنا واكواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله يقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Eh... Uh -huh.